قوله تعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة هود وقول الزمخشري في تفسير هذه الآية كذلك يوحي إليك أي مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب يوحي إليك وإلى الرسل من قبلك الله يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السور وأوحاه من قبلك إلى رسله على معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده من الأولين والآخرين انتهى منه قال المؤلف رحمه الله وظاهر كلامه أن التشبيه في قوله كذلك يوحي بالنسبة إلى الموحى باسم المفعول والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري الذي هو الإيحاء وقوله في هذه الآية الكريمة وإلى الذين من قبلك لم يصرح هنا بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحى إليهم كما أوحى إليه ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء وبين فيها أن بعضهم لم يقصص خبرهم عليه وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع حجج الخلق في دار الدنيا وذلك في قوله تعالى إنا أوحينا إليك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 وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقوله تعالى الله العزيز الحكيم ذكر جل وعلا فيه الثناء على نفسه باسمه العزيز واسمه الحكيم بعد ذكره إنزاله وحيه على أنبيائه كما قال في آية النساء المذكورة وكان الله عزيزا حكيما بعد ذكره إيحاءه إلى رسله وقد قدمنا في أول سورة الزمر أن استقراء القرآن قد دل على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا وذكرنا كثيرا من أمثلة ذلك هناك وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير يوحي بكسر الحاء بالبناء للفاعل وعلى قراءة الجمهور هذه فقوله الله العزيز الحكيم فاعل يوحي وقرأه ابن كثير يوحى إليك بفتح الحاء بالبناء للمفعول وعلى هذه القراءة فقوله الله العزيز الحكيم فاعل فعل محذوف تقديره يوحي كما قدمنا إيضاحه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية على القراءة بذلك وقد قدمنا معاني الوحي مع الشواهد العربية في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل وفي غير ذلك من المواضع قوله تعالى وهو العلي العظيم وصف نفسه جل وعلا في هذه الآية الكريمة بالعلو والعظمة وهما من الصفات الجامعة كما قدمناه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى ثم استوى على العرش وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وصفه تعالى نفسه بهاتين الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال جاء مثله في آيات اخرى كقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقوله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكسائي تكاد بالتاء الفوقية لأن السماوات مؤنثة وقرأه نافع والكسائي يكاد بالياء التحتيه لان تانيث السماوات غير حقيقي وقراه عامه السبعه غير ابي عمرو وشعبه عن عاصم يتفطرنا بتاء مثنات فوقيه مفتوحه بعد الياء وفتح الطاء المشدده مضارع تفطر اي تشقق وقراه ابو عمرو وشعبه عن عاصم ينفطرنا بنون ساكنه بعد الياء وكسر الطاء المخففه مضارع فطرت كقوله اذا السماء فطرت أي شقت وقوله تكاد مضارع كادا التي هي فعل مقاربة ومعلوم أنها تعمل في المبتدي والخبر ومعنى كونها فعل مقاربة أنها تدل على قرب اتصاف المبتدا بالخبر واذا فمعنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر على القراءة الأولى. والانفطار على القراءة الثانية أيها المستمع الكريم لم تزل لحديث المؤلف بقية نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته